اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذا الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور اللهم إني أعوذ بك من نفسي لا تشبع ومن قلبي لا يخشع ومن علمي لا ينفع ومن صلات لا ترفع ومن دعاء اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب، والرخاء بعد الشدة اللهم ما بنا من نعمة فمن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على محمد وآله الطاهر